السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله من قبله فهو المقبول ومن حاربه فهو المخذول من التجا اليه عز ومن توكل عليه كفاه ومن اطاعه تولاه ومن بارزه حطمه ومن أشرك به احرقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمه فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الموحدون الكرام مرحبا بكم على شاشة الرحمة وعلى قناة الرحمة مع منهج الرحمة في هذا البرنامج الذي يسمى بالميثاق الغليظ وقصدنا بذلك أن نتعرف على فقه الأسرة لكي نعلم حدود الله سبحانه وتعالى ونعلم أوامر الله ثم نمتثل ونعلم, ونعلم نواه الله ثم نشتنب فلن يسعد الإنسان إلا إذا امتثل أمر الله واشتنب نهي الله ووقف عند حدود الله قال الله فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشق ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا فبقدر امتثالك لأمر الشرع بقدر سعادتك وبقدر بعدك عن الشارع بقدر شقاوتك أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا وفي الآخرة كنت قد تحدثت في اللقاء الأخير عن أركان عقد النكاح وقلت لك ما هو الركن قلت لك بأن الركن في اللغة هو الجانب الأقوى كالركن الذي يكون في حجرتك أنت تجلس في حجرة هذه الحجرة لها أربعة أركان كل ركن من الأركان الأربعة يعتبر أقوى مكان في هذه الغرفة فالركن في اللغة الجانب الأقوى اما اصطلاحا فالعلماء يقولون جزء من حقيقة الشيء جزء من مهية الشيء لا يصح الشيء إلا به كالركوع بالنسبة للصلاة فلا تصح الصلاة إلا بركوع كالسجود بالنسبة للصلاة فلا تصح الصلاة إلا بسجود كالامساك عن المفطرات بالنسبة للصيام فلا يصح الصيام إلا بالامساك عن المفطرات وهكذا وقلت لك بأننا فرقنا بين الشرط وبين الركن بأن الشرط أيضا أقصد شروط الصحة لا يصح الشيء إلا بها طب والركن لا يصح الشيء إلا به لكن كيف أميز بين الركن وبين الشرط قلت لك بأن الشرط يكون في ماهيه الشيء في أصل الشيء في حقيقة الشيء أما الشرط فإنه يكون خارجا عن الشيء فالوضوء خارج عن الصلاة فأنت تتوضأ قبل أن تدخل إلى الصلاة لذلك الوضوء لا يسمى ركنا من أركان الصلاة إنما يسمى شرطا من شروط الصلاة أما الركوع فهو في مهية الصلاة في حقيقة الصلاة في أصل الصلاة ولذلك يسمى ركنا من الأركان وقلت لك إن العلماء عليهم رحمة الله اختلفوا في أركان عقد النكاح فأبو حنيفة رحمة الله عليه يقول إن أركان النكاح الصيغه يعني الإجاب والقبول وهي رواية في مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله أما الإمام الشافعي عليه رحمة الله فإنه يقول إن أركان عقد النكاح خمسة ما هي يا إمام قال الزوج والزوجة والولي والصيغة اللي هي الإجاب والقبول التي كنا نتحدث عنها والصداق والشهود طيب والشهود للصداق أما الإمام مالك عليه رحمة الله فإنه يضيف على الشافعي الصداق وهناك رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد وتكلمت عن ذلك بأنه قال الزوج والزوجة والصيغة على كل يا إخواني إيهي أركان عقد النكاح اتفق الفقهاء عليهم رحمة الله أن الصيغة الإجاب والقبول ركن من أركان عقد النكاح يبقى ننظر إلى الصيغة ننظر إلى الإيجاب إلى القبول الإمام أبو حنيفة أو الحمفية عليهم رحمة الله يقولون ما صدر أولا يكون إيجابا وما صدر ثانيا يكون قبولا بغض النظر من الذي سيتكلم أولا هل الذي سيتكلم أولا هو ولي المرأة هل الذي سيتكلم أولا هو الزوج الذي يتكلم أولا يسمى إيجابا والذي يتكلم ثانيا يسمى قبولا وقلت لكم اجعلون مع كلام جمهور الفقهاء عليهم رحمة الله فإنهم قالوا إن ما يصدر من ولي المرأة يسمى إيجاباً وما يصدر من الزوج يسمى قبولاً يبقى إذن الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل مثلاً الذي يقوم أحياناً مقام الزوج هذا يسمى قبولاً طالما أنه من جهة الزوج أو من جهة وكيله أما إن كان من جهة ولي المرأة أو من جهة وكيل ولي المرأة فإنه يسمى إيجاباً وقلت لكم بأن الصيغة اللي زوجتك وقبلت زوجتك ابنتي فلانة على صداق أو على الصداق المسمى بيننا استن يقول قبلت زواجها منك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الصيغة لها شروط عند العلماء عليهم رحمة الله أنا أعلم أنك لا تتكلف مثل هذه الشروط إنما تذهب مثلا إلى أحد إخواننا أو إلى مأذون وهو الذي يلقنك مسألة الصيغة وسيأتي ما حكم هذا التلقين يلقنك ويقول لك قل له ازوجني ابنتك على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام والثاني يقول زوقتك وبعد انت رجعت قل قبلت لكن ينبغي أن تتعرف على دينك حتى إذا قرأت في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو قرأت في القرآن الكريم تعلم كيف استنبط أهل العلم عليهم رحمة الله من القرآن كيف استنبطوا من السنة لكي تتعرف على هذه الأحكام الشرعية قلت لك بأن الشرط الأول في الإيجاب والقبول أن يوافق القبول الإيجابة يعني لا يقول ولي المرأة زوجتك ابنتي عائشة يقول له قابلت ابنتك فاطمة ما ينفعش أنا أزوجك عائشة تقول لي فاطمة زوجتك ابنتي سعاد قال قابلت زينب. ما ينفعش إنما بد أن يوافق القبول الإيجابة في مين؟ في الشخصة التي يزوجها الولي وفي الصداق كذلك يعني يقول له زوجتك ابنة عائشة على صداق بألف جنيه يبقى ما يقول لش مثلا قبلت الزواج منها على تسعمائة لا ما بنفصلش لكن لو قال له على ألفين يعني على الألف وزيادة كمان لا إشكال المهم أن يوافق القبول الإيجابة يوافقوا في إيه؟ يوافقوا في الشخصة يعني يتكلمون على شخصة واحدة وعلى صداق واحدة بالزوج زاد على هذا الصداق لا إشكال طب أنقص يبقى لابد أن نعيد الصيغة من جديد ولي المرأة يتكلم أو وكيل ولي المرأة ثم يتكلم الزوج وتكلمت معك بأن الألفاظ في اللغة العربية تنقسم إلى ثلاثة أقسام هو ممكن أزوج الإنسان بأي لفظ يعني أنا لو قلت الإنسان مثلاً اشتريت الطماطم بجنيه يقول بس كلا انا جوستها وانا قولت الباذنجان بجنيه ان اللي دخلنا في الطماطم وان اللي دخلنا في الباذنجان لا لابد بألفاظ معينة نتحدث عنها لكي يصح عقد النكاح لذلك العلماء عليهم رحمة الله قالوا ان الفاظ اللغة العربية تنقسم الى ثلاثة اقسام قسم له علاقة وطيده مش له علاقة بل هو الاصل في عقد النكاح ككلمة زوجتك كلمة أنكحتك فهذه يصح بها عقد النكاح عند كل العلماء يعني قال له زوجتك ابنتي عائشة قال قبلت الزواج منها أوه. أنكحتك ابنتي عائشة قال قبلت يبقى أنكحتك وزوجتك عند كل العلماء الزوج يكون صحيح نفظة لا إشكال فيها طيب لو أتينا بلفظ لا علاقة لها بمسألة الزواج ولا بمسألة النكاح بل ولا تتعلق لا بالملك ولا ببقاء الملك في مدة الحياة زي ايه اكلتك ابنتي فاطمة هل قبلت أكلها شربتك ابنتي فاطمة قال قبلت شربها ونحو ذلك ينفع لا لا ينعقد عقد النكاح بأكلتك وشربتك وأعرتك ورهنتك وانت بترهنها عنده انت بتدهله على سبيل الاعاره اعرتك ابنتي ما ينفعش وصيت كابنتي ما ينفعش قال يبقى اذا مش اي لفظه تصح فيها عقد النكاح وانتهت يقول له مثلا اجرتك ابنتي اجرتك ايه هي دي اجاره ليست بايجار ولذلك قلت لكم الألفاظ زوقتك وأنكحتك جائز عند كل العلماء ألفاظ بعيدة عن الملك شربتك أكلتك أعرتك وصيتك رهنتك كل هذه لا تصح عند أهل العلم قولا واحدا ثم اختلفوا عليهم رحمة الله في الألطاظ التي تدل على الملك وعلى بقاء الملك لكن لم تأتي صريحة بكلمة زواج أو بكلمة نكاح كلمة ملكتك ابنتي عائشة هو بحاله يا أخي هذا نوع من أنواع التمليك هذا نوع من أنواع الملك لكن مش معناه أن هي تكون أمة عنده تعامل معاملة الرقيق لا ولذلك الطلاق حينما سنتكلم عليه إن شاء الله ترى أن العلماء يعرفوا إيه فك قيد النكاح لا يعني النكاح له إيه؟ قيد ولذلك تسمع لكلام النبي عليه الصلاة والسلام فإنهن عوان عندكم يعني كالأسرة لأن المرأة محبوسة بزوجها لا تستطيع أن تتزوج غيره حتى يتركها هذا الزوج إما بوفاة وإما بفراق ولذلك يا إخواني ينبغي علينا أن نتنبأ لو قال ملكتك ابنتي هنا الشافعية والحنب لا يقول لا ما يتنفعش لازم زوجتك أو أنكحتك لأن الشافعية والحنابل لا يقولون ان ألفاظ الزواج صريحة فقط ليس هناك ما يسمى بالكناية أما المالكية والحنفية عليهم رحمة الله فقد وسعوا المسألة وقالوا طالما أنها تدل على معنى الملك واستخدمت عرفا في ذلك لا إشكال يبقى ملكتك عندهم تجوز بعتك عندهم تلو هو بيعتك كي تجوز كمان ما فيها ملك آ تجوز لكن هذا ليس كالبيع المعهود إن المرأة خلاص أنا اشتريتها لأن البيع نوع من أنواع الملك أنت مش لما تشتري حاجة بتك كإنك تملكتها مش كإنك تملكتها تكون تملكت هذا الشيء آ خلاص ولذلك قالوا طالما أن الكلمة فيها يعني معنى الملك وتستخدم عرفا في أعراف الناس بمعنى الزواج ما فيش إشكال ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله جوز الكلمة المصحفة زي, المالك زي الحنفية والمالكية يعني جوزتك ابنتي ما قالش زوجتك مش أنك كمصريين أغلبنا إذا تكلم عن الزواج لا يقول تزوج فلان إنما يقول جوزنا فلان جوزنا فلان هو لو قال جوزتك فلانة والثاني قال قبلت جوازها ولم يقل قبلت زواجها تصح على رأي من بقى على رأي أبي حنيفة وعلى رأي الإمام مالك عليه رحمة الله وهذا هو الصواب وهو ترجيح ابن تيمية رحمه الله كذلك أيضا تكلمت معك عن المعاطاة ينفع واحد يروح جايب بنته يروح مدهانه والتاني يروح وخده لا ذا يتكلم ولا هذا تكلم ولي المرأة مع أنه يستطيع أن يتكلم والزوج مع أنه يستطيع أن يتكلم المعاطاة لا يصح بها عقد النكاح مع أنه يصح في البيع يصح في البيع على الراجح من أقل العلماء يعني أنا إذا انطلقته أنت بتعمله تقف على مثلا في الطبور بتاع الخبز فإذا وصلت ربما لا تتكلم تخرج من جيبك جنيها ثم تعطيه للرجل دون أن تتكلم الرجل يعد لك عشرون يعد لك عشرين من الأرغفة لن له وألك بيعتك ولا أنت قلت له قبلت معطاء ولا مش معطاء وصح بها العقد آي يصح بها العقد هل هذا يجوز في النكاح لا النكاح عقد غليظ قلت لك بأن الله سماه في القرآن ميثاقا غليظا ولذلك لا لا يصح عقد النكاح بمسألة المعاطاة. طيب واحد تكلم باللغة الفرنسية باللغة الأجنبية ان كان لا يقدر ان يتكلم باللغة العربية صح عقده. طيب يستطيع ان يتكلم باللغة العربية وعقد عقد النكاح بلغة فرنسية بلغة جيلزية بأي لغة من اللغات غير العربية. الحنبلي يقول لك لا والجمهور يجوزون ذلك ليه؟ لأن العقود لأن ألفاظ العقود ليست توقيفية. طبعا لا شك أن اللغة العربية أفضل لسان لكن لو تكلم مع حكم العقد العقد صحيح العقد صحيح ليه لأن الألفاظ في العقود ليست توقيفية حتى وإن كان يقدر أن ينطق بلغة العربية نعم لكن يشترط أن يكون ولي المرأة يعلم هذه اللغة والزوج يعلم هذه اللغة والشهود الذين يسمعون يعرفون هذه اللغة وإلا إن كان هو يعرف اللغة الإنجليزية والزوج يعرف اللغة الإنجليزية والشهود لا يعرفون شيئا يبقى كيف سيعقد عقد النكاح وقلت لك كذلك أيضا غير مسألة أن يوافق القبول للإيجابة ومسألة الألفاظ حتى تستحضر معي الذي ذكرت لو أن رجلا أخرص كيف يعقد عقد النكاح قلت لك عن طريق الكتابة وهل الكتابة معتبرة في الشرع نعم قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لو لم تكن الكتابة معتبرة شرعا لما قال فاكتبوه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث ابن عمر ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي رواية البخاري وفي لغض البخاري ثلاث ليال وله شيء يريد أن ينصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عند مكتوبة عنده وفي رغض مكتوبة عند رأسه يبقى الكتابة يبقى الكتابة معتبره نعم الكتابه معتبره عند الجمهور مع مين مع الاخرس بل الجمهور يجوزون ان يعقد الاخرس عقدا النكاح بالاشاره المفهومة لان الاشاره من الاخرس تنزل منزلة النطق ابو حنيفه عليه رحمة الله يقول لا الكتابه ان كان يستطيع ان يكتب يبقى يكتب ما يشاورش طيب لا يستطيع ان يكتب يقول يشير طب لا يستطيع ان يكتب ولا يستطيع ان يشير قال يوكل به يوكل لكن الجمهور قالوا الأخرس يجوز أن يكتب يجوز أن يشير لأن إشارته كالنطق والكتابة كالنطق بالنسبة للأخرس وهذا هو الصواب من أقوال أهل العلم عليهم رحمة الله تعالوا يا إخواني لكي نكمل هذه الأحكام التي تتعلق بالإيجاب والقبول الصيغ التي نأتي بها الفعل الماضي باتفاق العلماء يجوز أن أعقد به عقد النكاح ليه لان الفعل الماضي يدل على شيء وقع واتفقنا عليه يعني انا انت انت نعم حينما تزوجتا ماذا قلت وماذا قيل لك اسمع قال لك ولي المراه زوجتك اهو بس زوجتك ما جابش مضارع ما قالكش ايه ازوجك ولم يقل سازوجك ولم يقل تزوج انما قال ايه زوجتك زوجتك ابنتي وانت حينما نطقت cover English سأقبل أو أقبل انما قبولت له إيه؟ قابلته له يبقى هو اتى بصيرة الماضي وانت اتيت بصيرة الماضي عند كل العلماء بان صيرة الماضي هي الاصل هي الاصل فين هي الاصل في عقد النكاح هي التي يعقد بها في الاصل عقد النكاح يقول لك زوجتك وانت تقول له قابلت يبقى هو اتى بصيرة الماضي والثاني انتبه دخلنا في الماضي وفي المضارع وفي الأمر ونحو ذلك قلت لك بأن سماع كلام العلماء عليهم رحمة الله بركه ليه لأن هؤلاء هم الذين وهبهم الله سبحانه وتعالى الفهم في النصوص الشرعية حتى استخرجوا لنا مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام فحينما حتى أمرنا الله سبحانه وتعالى بامتثال أوامرهم وهم الذين يوقعون عن الله فكيف الآن لا نأتي بكلامهم وتقول يعني نريد أن نقصر في الكلام نحن نريد أن نتعرف على كلام العلماء وفي النهاية أقول لك الملخص كذا الموجز كذا الراجح كذا عند أهل العلم عليهم رحمة الله يعني فلا تتذكر إذا سمعت أقوالا لأهل العلم عليهم رحمة الله طيب أنت تقول انت الآن بأن صيغة الماضي هي صيغة الأصل نعم يبقى هو بيقول زوجتك ابنتي نعم والتاني قال له ايه قال له قابلت زوجتك دي زوجة فعل ايه زوجا خلاص فعل ماضي طيب والتاني قال قابلت فعل ايه فعل ماض يبقى اذا هذه الصيغه الاولى طب صيغه المضارع آه. اول ما نيجي عن صيغه المضارع يجي الشافعيه والحنابلة عليهم رحمه الله يقول لك اه انتوا تدخلوا على المضارع آه. <تصفيق> نحن لا يصح عندنا العقد بالمضارع يعني ايه هي صيغة الماضي وفقط هات الماضي هتقول لي مضارع ليه بس تب قل لي الاول ايه هي الصيغة المضارع دي ما توريني كده مثالية اقول لك مثالية قال ولي امرأة للزوج اللي هيكون زوجا يعني قال له ازوجك ابنتي خد بالك من اللفظه دي ازوجك ابنتي لم يقل له زوجتك انه يقول له إيه. ازوجك ابنتي فلانة الثاني قال قاله اسمع قال قابلت قالوا اقبلوا هنا بقى يجي المالكية عليه مرحمة الله والحنفية عليه مرحمة الله قالوا هل هذا الرجل يقصد في الحال يعني يقصد في الحال أنا هقول لك يعني يقصد في الحال لو أنا قلت لك الآن أنا أتكلم أنا أتكلم مش دفع لمضارع أنا أتكلم بتكلم إمتى دلوقتي أنا بكلمك أو أنا أتكلم انا اتكلم بتكلم امتى أتكلم الان اه الفعل المضارع يدل على زمن الحال وعلى زمن الاستقبال خد بالك من الكلام يدل على زمن الحال وعلى زمن الاستقبال ومش عايز في متاهات بعض العلماء يقول هو في في الحال في الاستقبال ومنهم اللي يقول العكس ومنهم يقول مشترك مش عايزين ندخل في التوصلات. إنما أقول لك يدل الفعل المضارع يدل على زمن حال واحد بيأكل. أقول له أنت لي أنا أأكل. أنا أأكل. هو بيأكل إمتى؟ بيأكل الآن صح ولا لا يبقى لما أقول الآن ز أزوجك يبقى أنا بزوجك أمتى الآن كأني أقول أزوجك الآن لا طب ما إنت لسه أيل إني الفعل المضارع يأتي على زمن الحال وعلى زمن الاستقبال ما يمكن الرجل ده بيقول له أزوجك يعني في المستقبل يعني أنا هزوجك بعد كده مش دلوقتي ما خد بالك ما الإمام مالك شو فيبقى العلماء عليه مي رحمة الله أسألوا أن يرحم جميع العلماء شو يقول الإمام ملك عليه مي رحمة الله قال إذا أتى بصيغة المضارع خد بالك يقصد بها العقد في الحال بيقصد بها العقد فين في الحال يعني يقصد بها الإنشاء لا الوعد ما بيضVIش وعد أن هو هيزوجه بعد كده إنما بيعقد عقد الآن قال لك يا عمي يا جوس ويصح بها العقد ده, ده كلام مين ده كلام الإمام مالك وكلام أبو حنيف عليه رحمة الله فإن تحملت وقل لي الإمام ملك والإمام أبو حنيف اللهم قال لي الإمام الشفعي عليه رحمة الله والإمام أحمد قالوا إيه قالوا لا لا لا لا خلينا عم مع صيغة الماضي لأن المبرع ده بيدل على الاستقبال ونعبان قلهم أنت وعدت ولا أنشأت أصدق تجوزه دلوقتي ولا هتجوزه وبعد كده لا خلينا, خلينا نغلق هذا الباب يا إخواني طالما أننا شوف الأصل في كل العقود الحل أنت بتقول إيه؟ أقولها لك تاني الأصل في العقود الحلم شوف العبادات الصلاة والصيام والزكاة والكلام ده الأصل فيها التوقيف يعني إيه التوقيف؟ يعني لابد أن يأتي نص من الشرع مش هخترع عبادة يعني ما جيش واحد يضع رأسه في الأرض ويجعل قدمه فوق وانت بتعمل ايه بيقول انا بتعبد بتتعبد ايه حاطط لي راسك تحت ورجلك فوق وتقول لي بتعبد واحد تاني كل واحد يخترع لنا بقى صورة للعبادة اخر بيعمل ايه واقف على رجل واحدة او بيتنطط على رجل واحدة انت بتعمل ايه بيقول انا بتعبد لا بينفعش عملها النبي عليه الصلاة والسلام كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دين العبادات تبنى على التوقيف يعني لا بد فيها من النص لا بد فيها من دليل من الشرع طب العقود تيسير الشرع وسماحه الشرع ووساطية الشرع كل العقود مالها حلال كل العقود حلال اه الاصل في العقود الحل طيب الا ما دلت الدليل على التحريم الصوره دي تبقى محرمه ولا لا يبقى لو اتكلمنا على العقود يبقى الاصل فيها الحل انا بتكلمك دلوقتي دي صيغه مضارع انتو عندكم اعتراض يا جماعه ان عقد النكاح لا يقع بصيغه المضارع ليه الاعتراض اصلا ممكن يكون بيقصد الوعد يعني ما بيزوجوش الان يزوجوا بعد كده خلاص يا جماعه احنا قلنا لهم ان اتيتم بصيغه المضارع وقصدتم الانشاء قصدتم ان انتوا بتزوجوه دلوقتي خلاص زوجتوه والتاني قال اقبلوا يعني الان وانتهت المساله على كده يبقى العقد صحيح قصدتم الوعدة ان انت بتدي له وعد ان انت تزوجه والتاني قال له اقبلوا بالفعل المضارع بيديله وعد ان هو يقبل نقول لهم خلاص يبقى ما ينفعش الصورة دي خلاص مش دي اللي انتوا خايفين منها خايفين انه بيقصد بالمضارع انه يدي له وعده قدام خلاص لو قصد وعده يعمل عقد باطل طب لو قصد الحال انت مش ممكن تقول لي بقى المضارع ما بيجيش في زمن الحال لا ولذلك الايصر يا اخواني مش الايصر بل الراجح ووجهة النظر ولا دليل على ان هذا لا يصح واحد يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتى بصغة المضارع انت عايز تحسب العقود زي ز العبادات قول فيها كده لكن العقود تبنى على الحل العقود تبنى على الحل بخلاف العباده في الاصل فيها التوقيف لذلك صيغه المضارع على الراجح من اقوال العلماء وهو قول المالكيه وقول الحنفيه بانها تصح انقصد ان قصد انشاء يعني بيزوجوا دلوقتي مش قصد ايه لم يقصد لم يقصد وعدا انه بيديله وعد أوه. يبقى أنت قلت لي دلوقتي صيغه الماضي عندي الكل يصح بها العقد زوجتك ابنتي قال له قبلت ده جاب ماضي وهذا أتى بالماضي يبقى العقد صحيح طب لو جاب مضارع قلت لي العلماء شافعيه وحنبيل قالوا لا طب ومالكيه وحنفية قالوا نعم طب اللي قالوا لا قالوا لا, قالوا لا. ليه قال لك لا عشان الفعل المضارع ده بيدل على زمن الاستقبال بقى وهنعد نتلعب احنا عايزين ي... ي... يأتوا بصغة الانشاء او انا قلت لك اهو ان قصد بالمضارع الانشاء صح العقد قصد الوعد لا يصح العقد قصد انه زوجه والتاني قصد انه قابلت تب ودي هنعرفها ازاي بقى ما انا قلت لك قبل كده مش انا قلت لك ان الشافعية والحنبلة قال لك الفاظ الزواج لازم تكون صريحة ما عندناش الفاظ كناية لكن الحنفية والمالكية قالوا الفاظ صريحة والفاظ كناية لذلك هنا انت نويت ايه بالفعل المضارع اه في الكناية بيتغل النية انت نويت ايه في الفعل المضارع ألا لا قصدته انشاء, إنشاء يبقى يا صح ونعرف من ايه مسألة النية هو... طب معنى كده بقى اقول لي بقى الزواج لا يقع بألفظ الكناية كما يقول بعض الظاهرية لذلك خذوا بالكم يا اخوان يبقى ملخص المسألة انت عايز تقول ايه بصغة الماضي يجوز عند الكل بصغة المضارع يجوز عند الحنفية والمالكية وهذا الراجح من اقوال العلماء عليهم رحمه الله طب انت جبت صيغه الماضي أوه. وجبت صيغه المضارع نعم لماذا لم تأتي بصيغه الأمر نجيب لك صيغه الامر ماذا قال الفقهاء في صيغه الامر صيغه الامر يعني ايه اعطينا مثالا له اعطيك مثالا له قال رجل او قال ولي المراه وهو رجل طبعا قال ولي المراه للزوج قال له مثلا زوجتك ابنتي أو إيه تزوج ابنتي تزوج ابنتي تزوج ابنتي دفع لي ايدها تزوج تزوج ابنتي امره او التاني قال اللي هو الزوج قال له ايه قال له زوجني ابنتك قال له زوجتك ابنتي خد بالك من الكلام زوجني ابنتك قال له زوجتك والحنفية عليهم رحمة الله لما يضربوا ده مثال عشان بيزو بيجوزوا أن المرأة تزوج نفسها وهذا لا يصح كما سيأتي لقول نبينا صلى الله عليه وسلم بولي لو قال لها الزوج الرجل اللي عايز يتزوجها قال لها زوجيني بص الفعل هون زوجيني نفسك فقالت زوجتك نفسي كل الصيغ دي اللي فيها الأمر دي قالوا عنها يا صح طيب والشافعيه والحنبلة الشفعية والحنبلة قالوا المضارع لا والأمر لا طبعا الأمر إلا عند الحنابلة في مسألة هاجبها لك إن... هجيبها لك الآن خلينا الآن مع الحنفية والمالكية عليهم رحمة الله قالوا إيه قالوا بأن صيغة الأمر يصح بها عقد النكاح ما صيغة الأمر أن يأتي الأمر مثلا من الزوج فيقول للولي زوجني ابنتك تب الثاني يقول له ايه زوجتك ابنتك ما جبهله بصغة الماضي ي... لازم يقول قبلت بعدها عند المالكية وعند الحنفية لا لكن اسمع ابو حنيفة جبهننا ازاي قل يا امام وقالنا علمك وفقهاك وفهمك الخذوا بالكم بقى حينما قال الزوج لولي المرأة خذوا بالكم من ابو حنيفة حينما قال الزوج لولي المرأة زوجني بفعل الامر زوجني ابنتك اسمع. قال ايه كانه وكل خد بالك كانه وكل ولي المراه ان يزوجه من ابنته فالثاني فاصبح ولي للمراه ايوه دي واحده ووكيل للزوج ايوه دي التانية وقال له زوجتك ابنتي يبقى كان العقد مش في صيغه الامر ده كان اصل العقد عند أبي حنيفة فين في كلمة ولي المراه زوجتك ابنتي خلينا على أبو حنيف عليه رحمة الله يجوز أن المرأة تزوج نفسها وسيأتي هذا الكلام بأنه غير صحيح واحد يقول لمرأة بيقول لها إيه يقول لها زوجيني نفسك يروح ابو حنيفه قال ايه اه المراه دي يصح ان تزوج نفسها بنفسها طب ماش ده على كلام ابو حنيفه طب ماش وايه تاني قال والرجل ده بيجيب لها فعل امر بيقول لها زوجيني زوجيني نفسك اه كان الرجل ده بيوكلها اه بيوكلها يعني ايه يعني بيخليها وكيل عنه ان هي تزوجه من نفسها ينفع المراه تبقى وكيل ده عند ابو حنيفه طب هو بعدين سالت له زوجتك نفسي يعني كأنها هي التي قامت بالعقد وكيلا عن الزوج وهي بأصل نفسها ده عند أبي حنيفة يعني خلى أنك إن كإن العقد مع ولي المرأة بس أو مع الزوجة بس أو. هي بنفسها والتانية بالوكالة أيها قال كده لكن اسمع كلام الإمام مالك وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام الإمام مالك قال لا لا لا المسألة مش كده من زي ما بيقول أبي حنيفة أمال إيه يا إمام قالك لا المسألة فعل الأمر اللي انتو قلتوه زوجني ابنتك الا زوجتك ابنتي الخلاص معنى كلمة زوجني ابنتك ده في العرف كأنه يقبل الزواج منها. إحنا مش محتاجين كلمة انه يقول قابلت بعدها. والتاني يقول له زوكته كابنتي. تمشي تمشي ليه؟ قالك لأنها تصير في العرف. يعني كأني الإمام مالك عايز يقول إيه؟ قال إن اللفظة دي لو إحنا قاعدين نعرف إن الراجل ده بيعمل إيه دلوقتي؟ بيتجوز. زوجني نبنتك. والتاني قال له زوجتك ابنتي على إحنا وإحنا أعدين في أعرافنا نعرف إن الراجل ده كان عايز إيه؟ عايز يتزوج من بنت الراجل ده. طب والرجل ده لما قال له زوكته كابنتي عمل إيه؟ على وجهانه قال يبقى خلاص العقد تم ليه هم ما فيش في عرفنا لو سمعنا مثل هذا نقول بأن هذا عقد ونقول إن اللي موافقين على الزواج هم قال له زوجني ابنتك ليه يعني كان الإمام الامام مالك عليه رحمه الله ما جابش مساله الوكاله اصل الوكالة دي ايه لازم ان انا اكون يا عم ناوي بها الوكاله او بوكلك يعني تبقى لفظه صريحه او لفظه كنايه حتى بنيه ان انا بوكلك عني لكن انا ما وكلتكش يا عم انا عايز اتزوج بنفسي انا انا اصل نفسي انا وكيل نفسي لا اريد ان اوكلك زي ما بقول ابو عنيف قالك لا يا عم ده هي صيغه الامر تصير ليه لانها تصير في العرف وانا قلت لك قبل كده قاعدة خد بالك الشرع طالما لم يحدد شيئا آه. يبقى بنترك تحديده للعرف وانت عارف ان الالفاظ زي ما بيقول ابن تيمية عليه رحمة الله قوالب المعاني يعني ايه الالفاظ قوالب المعاني يعني المسألة مش مسألة اللفظة دي انما المسألة ايه معناها ايه معنى اللفظة دي لذلك ممكن كلمة واحدة في القرآن الكريم تلاقيها بعده معاني في مش في القران الكريم كريم باس ولا في السنة النبوية باس حتى في كلامنا وأنا ضربت لك مثالا بهذا حينما قلت لك الأم في بيتها لو قالت لبنتها نوليني يا بنت البنسة هتجيب لها بنسة الشعر لكن الميكانيكي موجود في الورش قال للصبية عندها هات البنسة يجيب له الزراضية صح ولا لا وبعدين ممكن تبقى راجل لحام يقول هات البنسه يجيب له بنسه اللحام الله هي بقى بنسة هي كلمه بنسه دي بقى بنسه اللحام ولا الزراديه ولا بنسه الشعر أقول لك اه بانها لفظه واحده الالفاظ وقوالب المعاني البنت لما راحت جابت بنسه الشعر مش بصت على اصل اللفظه وبس بصت على المعنى المراد امها عايزه ايه والثاني بص الميكانيكا عايز إيه والثالث بص اللحام عايز إيه يبقى الألفاظ عبارة عن إيه قوالب المعاني قوالب المعاني لذلك يا إخواني مش عايز مش عايز تتوه معايا صيرة الماضي تجوز طبعا أنت تقول يا عمو إحنا إلي دخلنا في الخلافات ما تخلينا مع صيرة الماضي التي اتفقوا عليها ماشي لكن أنا أعطيك هذا الكلام كفائدة علمية تعرف ماذا قال أهل العلم عليهم رحمة الله لذلك الصواب يا أخواني هو ما قاله الإمام مالك عليه رحمة الله أن اللفظة إذا صارت في العرف واستخدمها الناس في أعرافهم بمعنى أن بذلك قد عقد عقد النكاح يبقى خلاص عقد عقد النكاح يبقى إذن صيغة الماضي تجوز صيغة المضارع قصد الإنشاء للوعد تجوز عند أبي حنيفة وعند الإمام مالك صيغة الأمر كذلك تجوز عند مالك وعند أبي حنيفة وكأن الحنابلة يجوزون صيغة الماضي كأن الحنابلة يجوزون صيغة الماضي لكن يأتي واحد وينتبه معي بقى يقول لي طيب كل اللي انت قلته ده طب إيه رأيك بقى طالما دخلنا في الفعل الماضي والمضارع والكلام ده جبناها بصيرة استفهام يعني إيه هل تزوج ابنتك ده الزوج اللي بيقول طبعا أو الولي المرأة يقول له إيه هل تريد الزواج من ابنتي؟ والتاني قال له هل تزوجني ابنتك تنفع دي؟ لا ما تنفعش اه اسمعنا الاستفهام ما تنفعش ما انت لسه قايل لي المضارع ينفع ولسه قايل الامر ينفع يا اخي ده بيست هو ده قصد النكاح ده بيسال هو قصد انه انشا عقد ولا حتى ده بيقول له هل تزوج ابنتك التاني يقول له هل تقبل الزواج من ابنتي لا رد عليه وقال له آه ولا التاني قال له زوجتك ولا جبهل ماضي ولا مضارع ولا أي حاجة إنما استفهام أو, أو يجي يقول له أزوجتني ابنتك انت جوزتني ابنتك يقول له أتزوجت من ابنتي ولذلك العلماء عليهم رحمة الله قال صيغة الاستفهام لا يصح بها عقد النكاح يبقى إذن يقول لي عمي الكلام ده عشان ما تلغبطنيش صيغة الماضي يصح بها عقد النكاح للكل. الكل ماشي صيغة المضارع تصح عند أبي حنيفة وعند الإمام مالك انقصد إنشاءا أنه بزوجه لا أنه يعطيه وعدا خلافا للشافعية والحنابلة صيغة الأمر تجوز عند أبي حنيفة وعند الإمام مالك عليه رحمة الله خلافا للشافعية وخلافا للحنابلة عليه رحمة الله طب مشاها الإمام مالك إزاي لأنها مشية في العرف إن جوزها طب افرد بقى العرف ما بيجوزهاش عندنا إن كان العرف لا يجوزها يبقى خلاص نمنع منها ليه لأن العرف يمنع من ذلك ويقول إن هذا العقد لم يتم بهذه الصورة لكن العرف بيجوزها يبقى خلاص نجوزها هلأ يبقى أنت تحاكمت إلى العرف ما أنا قلت لك طالما أن الشيء لم يحدد في الشرع يترك تحديده للعرف والقاعدة تقول والعرف معمول به ام تعمل به والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد عند حكم من الشرع الشريف لم يحد ما تحددش بيترك تحديده عند اهل العلم عليهم رحمة الله للعرب طب صيغه الاستفهام ما تنفعش صيغه الاستخبار ما تنفعش عند اهل العلم عليهم رحمة الله يبقى كده أنا فهمت منك صيغه الماضي تنفع صوره المضارع فيها خلاف صوره الامر فيها خلاف ابو حنيفه والامام مالك بيجوزوها والشافعيه والحنابلة لا يجوزونها والصواب انها تجوز طالما يقصدون بالمضارع الانشاء لا الوعد وطالما بيقصدون بمساله الامر انها تمشي في مساله العرف طالما تمشي في العرف لا اشكال في ذلك اما صيغه الاستفهام فانها لا تصح لانه بيستفهم دي أو او صيغه السؤال لا يبقى ما تصحش بيها ليه لانه بيسال سؤال بيستفهم عن شيء يبقى أنت كده كلمتني واحد في الإجاب والقبول الإجاب الإجاب اللي... الذي قلت لك إنه يصدر من ولي المرأة أو من يقوم مقامه والقبول اللي بيصدر من الزوج أو من يقوم مقامه قلت لي واحد أن يوافق القبول الإجابة يوافقه فين؟ في الشخصة وفي الصداقة ماشي بي. دي واحدة. اثنان مسألة الألفاظ طبعا وتكلمت معك في مساله الالفاظ وتكلمنا عن مساله الاخرس كذلك الشرط الثالث في الايجاب والقبول اسمع اللي جاي دي الا يفصل بين الايجاب والقبول فاصل اجنبي يعني ايه اجنبي يعني مش جاي من بره لا اجنبي يعني يعني خارج عن الكلام الذي يتكلمون فيه اضرب مثال اقول لك المثال انا ولي امر ازوج رجلا فاقول لهم زوجتك كابنتي عائشة زوجت كابنتي عائشة قال له طب رح اقيل له الثانيين كيف حالك؟ عمل ايه؟ ازاي صحتك وجديد وموفق الحمد لله واخبار اولادك واخبارك في العمل وازاي صحتك والاوضاع عامله معك ايه؟ وصلت الظهر النهاردة اللي ما صلتش وكنت ايه رأيك في الاوضاع اللي موجودة؟ وبعدين فين؟ قبلت قبلت ايه يا عم؟ كل الكلام اللي انت قلته ده وبعدين تقول له قبلت او يجي يقول له ايه زوجتك ابنتي عائشة قال له لا التوب اللي عليك ده بكام التوب ده الغطرة دي بكام قال له دي والله دي ب100 قال له قبلت قبلت ايه بقى الغطرة ولا القميص ولا قبلت الزواج قبلت ايه طالما فصل بفصل اجنبي يعني ايه فصل اجنبي يعني كلام لا علاقة له بالمسألة التي يتحدثون فيها معنى كده ايه ان الاجاب اتلغى يعني ايه يعني كانه ما قالش زوجتك ابنتي يبقى ينفع واحد يقولي قبلت الزواج من ابنتك من غير ما أنا أقول له زوجتك ابنته ونقول العقد صحيح لا ما ينفعش يبقى دي ما تنفعش يعني أنت ماذا تريد أن تقول أريد أن أقول لك إن من شروط الإيجاب والقبول عند الفقهاء عليهم رحمة الله ألا يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل أجنبي عن الكلام ده أنا سأتي لك بكلام ذكره بعض العلماء وجد في كتب الشافعية أظنه واجهنا عندي الشافعية يقولون ولا أن يفصل بالحمد والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام ياه أوه. انا ما بقولكش ده أصل المذهب ده بقولك أقول وجه عندهم يعني ايه? أقول يعني إيه يعني لو قال الزوج أولي المرأة مثلا زوجتك ابنتي عائشة التنر حلوي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت الزواج منها على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا يقول لك لا ما ينفعش ليه يا جماعة قل فاصل بفاصل إيه يا جماعة هو الفاصل قال الحمد لله والصلاة والسلام على صل لا أنت مش عايز تجيب عبد لله والصلاة والسلام على صل لا لا ما يفصلش بين الإجبر والقبول فاصل أي فاصل لكن هذا الكلام صحيح لا مش صحيح ليه لأن الحمد لله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام تذكر على سبيل التبرك بهذه الألفاظ بهذه الألفاظ التي نستجلب بها بركة الله سبحانه وتعالى وخيره وإنعامه على عباده يبقى إيه؟ ولذلك انتو الآن كل العقود التي تحدث في المساجد أو في غير المساجد بهذه الطريقة يقول له إيه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا منهم اللي يقول لك استخرت الله العظيم وممكن ما كنش استخار وسيأتي هذا الكلام يقول له إيه زوقتك ابنتي فذانة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقي لكلمة لك مذهب أبي حنيفة ما بس خلينا بالترتيب على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المسمى بيننا يقول له إيه الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قبلت الزواج منها على كتاب الله تعالى وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبقى كل ماشي بالحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله خليها يا عم وهذا ليس بفاصل أجنبي بلها بل حينما نبدأ كل شيء لم يبدأ فيه ببسم الله فهو أقطع, فهو أقطع نعم الروايات كلها, ضعيفة الروايات كلها ضعيفة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كلامه بالحمد لله وكان يبدأ رسائله بالبسملة فلو بدأ الإنسان بالبسملة لو بدأ الإنسان بالحمد لله أو نحو ذلك لا إشكال فيها ولا يبطل العقد بسواها واستغفر الله ولا يبطل العقد بها أو بسببها لذلك يا إخواني الح... لا نفصل بفاصل أجنبي بين الإيجاب وبين القبول اه يبقى الشرط الأول قول بقى يا عم وانت انتبهي معي صلي طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ما الشرط الأول في الإيجاب والقبول أن يوافق القبول الإيجاب في إيه يوقف إيه في الشخصه أيوة وفي الصباح طب اتنين أن تكون الألفاظ معتبره شرعا يبقى باتنين طب ثلاثة ألا يفصل فاصل أجنبي بين الإيجاب والقبول طب لو فصلنا بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام تصح على رأي جمهون العلماء ليه لأنه ليس بفاصل أجنبي طب خذوا بالكم من دي بقى طالما تكلمنا عن الفاصل وحدي يقول ليه زوّكتك ابنتي عائشه عائشة طبعا هو في اليوم الذي يعلم أنه في اليوم الذي يلي يتزوج وسيعقد عقد النكاح أحد بقى صهران وسأتزوّق وينعم الله عليه بالزوجة المهم طار النوم من عينه وذهب الولي هو والولي لكي يعقد عقد النكاح طبعا صاحبنا الثاني ما نمش زوجتك ابنتي عائشة على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الرجل من شدة الفرح أغم عليه اللي حصل دلوقتي اهو قاعدين سواء قدام مؤذن ولا غيره قال له زووجتك ابنتي عائشه على كتاب الله وعلى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بيننا اغمى على الرجل ايه يا جماعه مال الرجل اغمى عليه من كثره الفرحه فؤوه عم فوقوه بعد ما فاء فاء بعد قد ايه بعد بقى عشر دقائق ربع ساعه بعد ساعه قال له اول ما قبلت قبلت ما تنفعش قبلت استنى يا عم نعيد الصيغه من جديد ليه لان الاغماء فصل بين الايجاب والقبول يعني انت عايز ايه اقول لك هي المساله اللي انت جايبها دي يعني هتقع هيغمى عليه يا عمي حتى ممكن تقع ولا مش ممكن حتى لو ما وقعتش تعلم لعلها في يوم ان تحدث لعل في يوم يعني الفقهاء عليهم رحمة الله لما ذكروا في كتبهم مسائل ربما الإنسان يقول أنا لا استفيد من هذه المسألة لكن استفدنا بها بعد ذلك كانوا يقولون مثلا في كتبهم لو أن إنسانا أتى معذرة يعني لو أن إنسانا أتى بقربة طب وبعدين ملأ هذه القربة في تقول يا دبال شغلان يا أخي أنا هم بقول لك بعض مسائل طب هو دي, دي طب قلوا لي دي هتتعمل إزاي دي ملأ وبعدين قال لك وصلى بقى وهو بيحمل القربه دي صلاته صحيحة والله صلاته باطلة تقول ليه دي بتحدث مع أن الهواء الذي يخرج من الإنسان طاهر طب والرغم من ذلك أقول لإخواني وأخواتي استفدنا بها في إيه في أحكام العلماء لما إنسان مثلا يروح يحلل أكرمكم الله البول بول ويبقى مع الأنبوبة ويروح حطت الأنبوبة في جيبه ويصلي بيها حكم الصلاة دي إيه حكم يبقى إذا أنا ممكن أستفيد من كلام العلماء مش ممكن أستفيد أنا هستفيد من كلام العلماء عليهم رحمة الله يبقى العلماء لما يقولوا ولي قال زوجتك ابنتي فلانة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأغشي على الزوج قبل أن يقول قبلت يبقى إيه الحكم قالوا يعاد الإجاب من جديد يعادل إجابه من جديد لما ما تقولشه القبول قال له هو قا القبول أصلاً لما الحيش قال قبلت لكن لو اسمعه بقى قال له زوجتك ابنتي عائشة على كتاب الله وعلى سنه رسول الله قال له قبلت وبعد ما قال قبلت بقى أغم عليه ما فيش مشكلة أغم عليه بعد ما خلص نام اتجنن العقد صح العقد ماله صح لكن احنا بنتكلم على الفاصل قبل ما يقول قبلت قبل ما يقول قبلت حصله إيه اسمعوا الحته دي إحنا قلنا إذا أغمى عليه هيعد الإجاب والقبول اسمعوا المسألة دي قال زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبنا ما كانش نام رحنا ده مش نام وبس وشخر زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثاني خلاص صراح قوم يا عم ده وقت نوم هاتوا يا عم حبه مية جابوا حبه مية صحوه إيه في إيه قال له قبلت قبلت ايه النوم ده يفصل والله ما يفصلش بقى عند الحنابلة ما يفصلش هو من وافقهم يعني... لا... يعني نام قبل ما يقول قبلت ويقوم يقول قبلت ويصحح العقد نعم لكن الصواب ان الاغماء يفصل والنوم يفصل والجنون يفصل الجنون دي ازاي بقى اقول لك ازاي زوجته كابنتي عائشه فاتجنن ذهب عقله وبعدين عقل وبعدين تاني قال هو ذهب عقله في ساعه ولا نص ساعه ورجع في النص ساعه دي سبحان القادر سبحان الله ما تعرفش ايه اللي حصل وبعدين في واحد ممكن يصب بمرض الجنون الطارئ يعني ايه الجنون الطارئ يعني يتجنن شويه ويعقل شويه واحده وافقت ان تتزوج من مثل هذا الرجل ماش وقال له زوجتك ابنتي عائشه له الحاله اتجن دلوقتي وبعدين مبعدين هراء عائل يقول قبلته ولا يعيد بقى من جديد الصيغه لا عيد يبقى أنت عايز تقول إيه عايز أقول أن إذا فصل بين الإجابة والقبول بإغماء بجنون بنوم يبقى على الإنسان أن يعيد الإجابة من جديد وأن يعيد القبول من جديد مش قول قبلته خلاص ماشي طب افرض بقى إنسان فصل بفاصل عادي يعني فصل عادي إزاي قال له ابنتي عائشه فانت عارف بقى ريقه نشف فراح مسك كوبايه ميه وشرب وقال له قبلت مفيش مشكله عائل. بس مش مع... مش معنى بقول لك تشرب وتقول قبلت ان انت تجيب وجبه بقى ويقول لك زوجتك ابنتي عائشه تروح قاعد مع الوجبه وبعد ما تاكل الوجبه وتشرب وتغسل ايدك ترجع تقول له قبلت انا بقول هو قاعد قال له زوجتك ابنتي عائشه التاني ريقه نشف وهيتكلب قدام الناس، قال يا جماعه حبه ميه زوجتك ابنتي عائشه جات له الميه بعد ما الثاني قال له زوجتك ابنتي عائشه شرب حبه ميه وقال له قبلت ما فيش مشكله قال له زوجتك ابنتي عائشه فاضل يكح شويه خدت بالك كان عنده مثلا اصيب بكحه اسال الله ان يشفي جميع مرضى المسلمين وبعدين قال له قبلت لا اشكال خدت بالك المهم ما فاصل كبير هو لازم الفاصل يبقى بكلام او حاجه طب ممكن ما خالص لا لو فاصل فاصل بدون كلام لكن الفصل ده كان طويل قوي يعني ما لغايه ما احنا احنا نفهم انه مش هيتجوزها يبقى ما ينفعش يقول قابلت. زي ايه اقولك بس تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه مثلا زوجتك ابنتي عائشة الراجل قالها خلاص واحنا كلنا قاعدين زوجتك ابنتي عائشة كل اللي قاعدين هيفتكروا ايه انه مش عادي يتجوزها تاني قاعد ساكت بيكلمه هو مش عايز يتكلم لا وفين فقال له قابلت لا اذا وصل بك الفاصل ولو كنت ساكتا وصل بك الفاصل انه يشعرنا انه يشعرنا بان الاجابه ده كانك اعرضت عنه يعني كانك معرض عن هذا الايجاب يبقى لا بد ان يعاد الايجاب من جديد وتتكلم انت بالقبول يبقى اذا الايجاب والقبول الا يفصل بينهم فاصل أجنبي فاصل أجنبي يعني ايه يعني كلام خارج عن الموضوع طب اذا اغمي عليه قبل ما يقول قبلت أو الجنن أو نام على الراجح يبقى نعيد الايجاب والقبول من جديد طيب بعد ما قال قبلت نام مفيش مشكلة قال له زوجتك والتاني قال له قبلت يبقى العقد صحيح بعد ما قال قبلت الجنن خلاص العقد انعقد بعد ما قال قبلت أغمي عليه العقد انعقد خلاص انتهت طيب فضل يكح ما فيش مشكلة وبعدين ألقا بيلت شين بحبة نية ما فيش مشكلة أعد ساكت شوية وبعدين ألقا بيلت ما فيش مشكلة طالت بقى السكوت هذا طال حتى ظننا أنه أعرض عن إجابة الرجل آه يبقى لابد بدي أدق النعيذ الإيجاب من جديد حتى يوافقه هذا القبول من هذا الزوج كذلك أيضا من ضمن الأشياء التي أنبه عليها يبقى أيضا أن يوافق القبول الإجابة اثنين الألفاظ المعتبر شرعا في الايجاب والقبول ثلاثة ألا يفصل بين الايجاب والقبول فاصل طبعا حط بقى تحتها المسائل التي ذكرتها لك أيضا من ضمن المسائل التي يتكلم عنها العلماء عليهم رحمة الله في الايجاب والقبول أن يعقد الايجاب والقبول في مجلس واحد يعني إيه؟ يعني أن يتحد المجلس واحد يجي يقول لي يعني كلمة أن يتحد المجلس ليس معناها أن العقد لا بد أن يكون الإنسان فيه جالسا يعني يعني أنا قائم قمت وودي المرأة قام وقال زوجته كابنتي وهو قائم وأنا قلت قابلته وأنا قائم لا لا. العقد صحيح عند الكل المسألة مش معنى اتحاد المجلس إن احنا لازم نجلس لا طب لماذا لم يقولوا مثلا اتحاد القيام اتحاد القعود اتحاد الاتجاع أقول لك لأن الناس في الغالب يجلسون عند عقد العقد لذلك عدونا العلماء عليهم رحمة الله ذلك بغالب أفعال الناس فلذلك قالوا اتحاد المجلس اتحاد المجلس يعني اتحاد المجلس اقول لك زوجتك ابنتي عائشة واحنا عادين في القادة رح القبلت الزواجة منها خلاص ده اتحاد مجلس قال له بقى ايه زوجتك ابنتي عائشة ما تكلمش رح سيبني وماشي اللي هو مين اللي هيكون زوج سبني ومشي ولما قابلني أخر النهار كلام ده كان في الصباح أخر النهار رح قال لي قابلت أو لما قابلني في الشارع قال لي قابلت لما قابلني كنا عادينا في البيت لما قابلني بعدها في المحل قال لي قابلت لا ما ينفعش لابد أن يتحد المجلس يتحد المجلس يعني نكون إحنا الاثنين لم نفترق لم نفتر طب لكم على حاجة ومعذرة في في هذا المثال أقول زوجت ابنتي عائشة تنقلوا مع بس ثواني أدخل الحمام ودخل خلاص دلوقتي ما أقول له يا عم قابلته وبعدين أدخل ثواني راح داخل وخرج نعيد بقى ولا ما نعيش نعيد ليه اتحاد تقول لي ما هو أن لسه في نفس الشقة أو لسه في نفس المنزل معلش لكن هذا يسمى فاصلا هذا يسمى فاصلا من ذلك يا إخواني اتحاد المجلس يعني اتحاد المجلس يعني ألا يفترق قبل أن يقضي العقد لا يفترقا قبل أن يمضي العقد طيب من ضمن الشروط التي ذكرها العلماء عليهم رحمة الله تعيين الزوجة طبعا إن كان الرجل اللي هو ولي المرأة مع الزوج يقصدون فتاة معينة ذكر اسمها يعني المثلا زوجتك ابنتي عائشة ليس من الضروري يا أخواني أن نقول زوجتك ابنتي عائشة البكر الرشيد العفيف الطا العفيفة الطاهرة مش لازم زوجتك ابنتي عائشة قال له قبلت طب واحد ما عندهش إلا بنت واحد ماشي قال له زوجتك ابنتي لا ألئس ما ها لا ألئى عائشة ولا فاطمة ولا سعاد ولا زينب قال له زوجتك ابنتي قال له قبلت ما فيش مشكلة ليه هو عنده بنت وهو بيقول لك زوجتك ابنتي يبقى كلمة ابنتي دي هتقع على مين هتقع على بنت الجيران لا طبعا ستقع على ابنته الوحيدة عندهم ابنتان واحدة تزوجت ايوه والثانيه لم تتزوج ماش؟ وقال لي زوجتك ابنتي دون ان يذكر اسمها يصح اه يصح مش لازم يذكر اسمها ليه ها يزوجي. هل سيزوجني من ابنته المتزوجه لا طبعا ليه لان ابنته المتزوجه لا يحل له ان يزوجني منها ولا يحل لي ان اتزوجها لكن واحد بقى عنده عائشه ما شاء الله وفاطمه وخديجه وسعاد وزينب وبعدين يعني عنده مجموعة من البنات نعم ورحل إيه زوجتك ابنتي هذه وأشار على بنت معينة وأنا أريدها قلت قبلت الزواج منها ماشي مش عايز يذكر الاسم وقال ابنتي هذه ماشي قال زوجتك ابنتي الرفيعة طلعوا الخمسة كل واحدة منهم رفيعة ما ينفعش لا أذكر ما يميزها يتذكر اسمها يتذكر وصفا يميزها قال زوجتك ابنتي الطويلة آه الأربع بنات كل واحدة منهم قصيرة قصيرات إلا واحدة طويلة يبقى هو بيزوجني هذه الطويلة زوجتك بنت الطويلة مفيش مشكلة المهم يا اخواني أن يذكر ما تتميز به هذه البنت التي يعقد عليها طبعا أرى أن وقت الحلقة الحلقة قد أزف وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه القناة سيكون بعد صلاة المغرب سيكون هناك يوم مفتوح نتكلم عن غزة آمال وآلام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرجع للأمة عزها وسيادتها وبعض إخواننا ربما يلومون ويقول تتحدثون في هذه المسائل الفقهيه وفي غيرها وأنتم تعلمون أن الجراحة هنا وهناك إخواني ليس معنى أن الأمة تتألم في مكان ما أن نتألم، الألم ليس معناه أن يترك الطبيب عيادته، ونقول افعل كذا، والمهندس يترك كذا، والدعاء يتركون كل المو... نريد يا إخوان أن نعلم أننا لا بد أن نقسم، وأن الأمة لن تعود بكلمة. ولن تعود في يوم وليلة كما أنها لم تسقط في يوم وليلة إنما الأمة لن تعود إلى السيادة مرة أخرى إلا بالمنهج الذي وضعه رب العالمين ووضعه النبي صلى الله عليه وسلم رغم الدموع ورغم الدماء التي تسفك ورغم الاشلاء التي تمزق فلن تعود الامه الا اذا رجعت الى ربها ربنا لا يحابي احدا من خلقه لانه ليس بينه وبين احد قرابه ليس بينه وبين احد نسبه انما حدث ما حدث كما تعلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه احد وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام للتخلف عن أمر من أوامر الله وفي النهاية العاقبة نعلم يقينا أن العاقبة لأهل الإيمان والله قال ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز فنحن نتكلم كيف ننصر الله ننصر الله على أنفسنا بأن نطبق شرعه بأن نتعلم دينه بأن نعلم كتابه وأن نعلمه وأن نمتثل أمره وأن نتحاكم إليه كما أراد الله إن أردنا بالفعل النصر الحقيقي وعلموا أن الدماء لن تسف إلا بقدر الله ولن يعصم أحد إلا بقدر الله وما يقع يعلمه رب العالمين وهو الذي يدبر وهو الذي سبحانه وتعالى يأمر وهو الذي سينصر دينه لكن بنا أم بغيرنا بنا أم بغيرنا فأرجو من إخواني أرجو من إخواني أن نكثف الدعاء وأن ينظر كل واحد منا إلى نفسه ما هي الأوامر التي تركها لكي يفعلها ما هي النواهي التي اقترفها لكي يبتعد عنها ما هي الحدود التي تجاوزها لكي يقف عندها فإن الذنوب سبب من أسباب الوبال ولذلك العباس لما وقف واستسق بالناس قال اللهم ما نزل بلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة وها هي نواصينا تائبة إليك يبقى إذن ما ينزل البلاء إلا في الغالب ممكن ينزل لرفع الدرجات لا ينزل البلاء إلا بذنب ولن يرفع إلا بتوبة لكن واحد يقول لك عمال يدخن اللهم انصر المسلمين في غزه اللهم عليك باليهود اللهم واحد تاني يقف ينظر للنساء ليلة نهار واحد يسمع الغناء واحد يتعامل بالربا واحد يتعامل بالحرام واخر ترك للصلاه وهذا ياكل مال اليتيم وهذا يظلم الناس وهذا يتحاكم لغير شرع الله وهذا وهذا وهذا, وهذا ولك الله المسلمين اللهم انصر المسلمين اين نصرة المسلمين وأن ينصر الله المسلمين اسال الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يرد الامه الى دينها مردا جميلا اللهم ردنا الى دينك ما ردا جميلة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم كل إخواننا المحاصرين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم كلهم ولا تقن عليهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم قو ضعيفهم اللهم اغني فقيرهم اللهم اعز ذليلهم اللهم عليك باعداء دينك اللهم عليك باعداء دينك اللهم اكسر شوكتهم اللهم اضعف قويهم وأذل عزيزهم وفرق جمعهم اللهم اسعد القلوب بنصرك للاسلام وعز الموحدين وارحم تقصيرنا نحو اخواننا المجاهدين في كل مكان واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.